استمع إلى الحوار وقرأه أين تقع مدينة القدس يا عزيز؟ هي تقع في فلسطين المحتلة وماذا تعرف عن القدس الشريف؟ هي مدينة مقدسة وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى أحسنت يا صديقي وماذا تعرف عن الأماكن المهمة في القدس الشريف؟ فيها الحرم القدسي وداخل الحرم القدسي المسجد الأقصى الجامع القبلي وقبة السخرة ومسجد عمر وحائط البراق وقبة النبي وقبة الميزان وقبة عشاق النبي وكثير من المعالم المختلفة قل لي أين يقع المسجد الأقصى بالضبط؟ يقع المسجد الأقصى أمام قبة الصخرة وقبة الصخرة تقع في وسط الحرم القدسي معلوماتك صحيحة يا صديقي هل تعرف فاتح هذه المدينة؟ نعم أعرفه هو الفاتح صلاح الدين الأيوبي